قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخفت في الله وما يخاف أحد ولقد اوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يباريه ابط بلال